ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون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 قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون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 من خشيته مشفقون ومن يقل و منهم إ ن ي اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 ولنلتميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آ ي ا ت ه ا معرضون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 كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون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 قل إ ن م ا أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم ن ف ح ة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه ة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين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 وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 في ضلال مبين ضلال قال و ا أجئتنا بل ا ح ق قال أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين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 قال أ ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ا ف ق لكم ولما تعبدون من دون الله أ ف ل ا تعقلون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 وجعلناهم أ ه م ه يهدون ب أ م ر ن ا و أ و ح ي ن ا إليهم فعل الخيرات وأوحينا اليهم خ ر ا وأوحينا ت ي إ ل فعل الخيرات و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وكانوا لنا عابدين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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم ليحصنكم من ب أ س ك م فهل أ ن ت م شاكرون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 م و س ت من ا ل ظ ا ل م ي ن ف ا س ت ج ب ن ا ل ه و ن ج ي ن من ا ه ا ل غ م و ك ذ ل ك ن س ل ا ل م ؤ م ن ي ن و ك ر ه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 هذه أ م ت ك م امه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون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 سبئك عنها م ب ع د و ن لا ي س م ع و ن ح س ي س ه ا وهم فيما اشتهت فيما أ ن ف س ه م خ ا ل د و ن ل ا ي ح ز ن ه م ا ل ف ز ع ا ل أ ك ب ر و م الاسلاميه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 وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قل رب احكم بالحق